أربعة. استمع إلى الجمل ثم أعدها. هما هما مهندسان. هما مهندسان اثنان. هما هما شرطيان. هما شرطيان اثنان. هما هما صحفيان هما صحفيان اثنان هما, هما صديقتان هما صديقتان هما. هما ممرضتان, هما ممرضتان هما طبيبتان هما طبيبتان